فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِذُونَ نِذِمَانٍ فَمَا أَتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَسْرَحُونَ إِرْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَا خَلْجٍ ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريكم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوين أمين قال الذي عن إنه علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتدي لك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليزولني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال هكروا لها عرشها ننفر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشت قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قصدها ما كانت تعبدوا منه دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأت حسبته لدّة حسبته لدّته وكشفت عن ساقها قال إنّه صرح مبرود من قواري أستربي من ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.